على آله وأصحابه وأتباعه ومن ولاه أما بعد يقول رب العزة جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض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 وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُمْتِكُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أُنْزِقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ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 قَتَبَ بِاسْمِ النُّورِ قُمْ قيلَ وجعٌ وَرَاءكُمْ تَلْتَمِسُونَ نُورًا قيلَ وجعٌ وَرَاءكُمْ تَلْتَمِسُونَ نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ ودل له باب باطنه فيه الرحمه وظاهره من قبله الا عذاب ينادونهم الم لم نكم معطي قالوا بلا ولكن فتنتم أنفسكم وتربصتم وَتَرَبَّصْتُمْ وَانْتَظَرْتُمْ وَغَرَّكُمُ الْأَمَانُ حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُمُ بالله الْغُرُورُ تِلْيُ الْيَوْمَ لَا يُقْضَىٰ مِنكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا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 ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاتقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قَدْ بَيَّنَنَا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْصِلُونَ إِنَّ الْمُصَدِّقِينَ وَالْمُصَدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَبْضًا حَسَنًا يُظَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ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 وتفاخم بينكم وتكافم في الأموال والأولاد كمثل غيت أعجب الكفار نباته كمثل غيت أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتره مصفو ثم ما يكون حطاماً، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. وما الحياة الدنيا إلا متعهرو، تابقوا إلى مغفرة.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 لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبقلون ويأمرون الناس بالبخ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 شديد، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب 117. إن الله قوي عزيز قد أوسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آتارهم قَفَّنَا وَقَفَّنَا بِعِيسَى بِنْمَوِيَّ مَوْأَتِنَا هُوَ الْإِنْجِيلَ وَأَتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ تَبَعُوهُ رَفَّةً وَرَحْمَةً وَرَحْبَانِيَةً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 عشر كان عشر كاللما بقول لي يتبني يا أفرادو وحنا كمية عشر ردي النوص عدي هنا صفصنا تفسير قرآن ده سورة الحديد لما تدبونك كومة سورة الحديد سورة دي كمتني يتدبادو قرآن كمارك إنه سورة دي ساترين اينه بقول لي يتبني يا أفر سورة دودو دو بقولي يا طفاني يا فرهد ديل لك هذا بارو الأول كنتن بالمرأي صورة صورة جوجسنس إذا صورة الحدي كنتن يا تدودي فاتحة أي أيدكوا كنتن يا تدودي وسن المجادلة أيها بالابني إيش جاين بقولي يا طفاني يا فردو أجزاء القرآن كما سينو ترينو، وقرآن كسد جزئي هاي، لعين كفر على تدري اللواثن جزء، مركان صورة دمائيه، سد أجزء بالقرآن كليما، كل كسد مركان سد أعطبنات كديكتير، عشرة بعدما، سد حسق على تدري اللواثن، سد حسق على تواد تدري و تسعة وعشر، واحد من واسد عجز عشرة، كل كه غرانيك، طبعا لا ركاب العشر باكب الحلاها، مركب واحد من غرانيك والله دعا ينتص، العشر بادي من مركب عشرة انو كاد يجنو، كل كه جزء عن مركب ليجانا واسداس، سدس عجزنا واحد من كاي، تدري اللي بعدين جزنا واحد دمائه، ايه تسعة بيسو حسابين، صورة ذم مركب الله سورة دانو كلا برنجهاي تكالا بركي كلاك باللابناي سورة الحديد وهايكم راعا فنتهاي وأنزلنا الحديد في باس الشديد هايكم سورة الحديد وصورة مدني هذين يقاف الله جسوب باللابو إلى سورة واقعة أنت صور مكية كل عجني سورة الحديد وصورة مدني حسولك أنت مدينة المنورة كن ولا طبعاً كيسنا عمري كيس بركة الله بدن عودا فيزيء سؤالي زود دعي وسدد يا اللواتنا آية كميتها صورة الحديد وصورة مدني وآياتها تسعة وعشرون آية صورة الحديد آية هذا سجاري اللواتن آية ذلوا صورة الحديد واللوات وصلنا أبدأ هذه صورة مع صورة تنكتب اللوات يا بسم الله أبا وين مجيح أسكشبي علي الرحمن نحرش جودة أمك وذا قرتن نحرست الرحيم جاء رهانيا بن حريسي سبح وحا هفه دي ما في سماوات هل يرؤون ككسوغا دمان طوب اللي هفهيان من إذلك من الشريك والصاحبات والولد والوزير والمثيل والنظير والشبيه ذي كهفهيان إله في أصماره وفي أفعاله وفي صفاته وعقولا بذين سنجيرين أيها واحد عدين أيها أونك إدالك وعيركسه أما بالكسه اللي هو فايان أبل أنت سيقراه عظمتها هي كمالكسة هي قيمكس عدين أيها صباحا هي ايه ضل لك مدارع ويسبحنا ودرك صبحنا ودرك دونت ما يسد هذا سيغر في الكاكومو هي مدارع أي كلمة تسبيح قصة أرورتي سباحا وماضيا يسبح ومضارعا سبح اسم ربك العلا وأمر قولك وعاول خوري إيهديب إيهديب بو انتباوه فايح لليل بارتاد مالك سرفه لنبا أولا وحانا تاغري يحيق أبوري إليك أعرى ليالكسو قلن كأبال ليالكسو وصدق الله في قوله وإن من سيئن إلا يسدح بحمده ولكن لا تفقهون تصليحهم حتى إذاً إذنك بصرك أفقرني الله أف أنت أفقرني إنت نفلحك لي معه جامدك كجرة لقاح إيا قريها إفارتك كجرنيس شيء ما لقاح شيء ما معي وما سوى الله حتى إسراء كتر قل أي شيء أكبر شهادة عشرك عاوي كجرت وإن من شيء وحبا مجران إلا هدي وانجلا يسبح الحمد ما هذي أبيات الصبح يسق دراية كل كعظام ذيزة هي شرفتية أنكية أيها وحيك القرائن باللسان الحالي والقار أما عدم بيقولي هي وحي وحيه جارده مممنا الملقة الجنية الإنسا سبحان الله بيني وحي كرنا موقال كوديا مظهر كولا أيها الصبح صعوت يسق وين شيء إلا يسبغ بعنده ولكن لا تفقهون تسبعهم سبعة عهفا لله خبج جل وعابدوه ما في السماوات ريا الجدات وح كسرًا والأرض ريا الجذه وح كسرًا إدايلك سيرم لوج تسب إحسان وحول في سكاء أنفسك أذق الحكيم مع ملك ونابض مرتبا شيء لاركبه نشوكوها بونا بغي وعلى هركبه سوكو فيعنا أمام موليوه سيبان لغو تسبح زني وهو إيبه العزيز اللقونكي صعدن كاداك الحكيم مامولو واناكسانو مرتبه لو له إبا كاليغي وحاله له, له وحا إساكا كاليغي وصوغ ناداك وان إلي اللوه داكين ملكو سماوه إلا ريال حنسادو إساكا أبورتي ماممولا حانتا إبد الله مالي ولا يشريكو في حكمه عاد إدموا حلوا ذا جنايق وكل كي غرنا هذه الأبوة خلقه بذل مله إدم حدر كذرين مله إسجع أبوتاي حكمه مامله أم دله نولية تصرف ديسا أيها كسر انتبه له إبركلي وحاصب نادي والكسم سماوات كلا رجالها نصرد والأرض كل يحيي وحفر نولية ويوميته وحفر وهو كليبه أي على كل شيء وعلى أركائلك دفي قدير أوده وحوحول بكرة ونسجها يمر له لو كليبه وحوس نادي بالكسم هو كرجال لهانط والارض وللجال لهانط يحيي وحفر بون ولاياه ويوميته وحفر بودله وهو سج كليبه على كل شيء وحرب كل دي كركي قدير أوده هو إيبا ألا هو الأحد هرييه الذي ليس قبله شيء وحقوه الريين أمالين هريين تأو هرييين مدائب بالله يا إيه مالين أكثر إلا مارك وليجيبه هرييين والأخير ألا الدم بأيوه إلى الذي ليس بعده شيء تأو دم بأيانا ماري كله مار إيه مدائب أكثر إلا مارك إيه وحكا دم بأي مذنى هو الظاهر إله مغضو أن ليس فوقه شيء وحكا قره جريم والباطن أن له أحوالبوغ ليس دونه شيء وحكا دوو سنجريم واتلمان أن للو ذاقين وهو لساق كلمي أي أبي كل شيء وهو لا أركب أمانتي عليم يقان وهو البيقان ونساق هاي الملك هو إبا الأول أن له ولي الآخر والآخر ولي دمبيني هو الظاهر عنوحكك الرياجرين والباطن عنوحك دوجرين وهو يساقنا عليم يقان بكل شيء وعلى هركة دمانتيون هو يساق إباء <تصفيق> أي الذي أحد خلق مي السماوات ريال بوء مي والأرض ريال بوء مي في ستة أيام في قدر ستة أيام ما ميال سد لحة قدر قوت ومركي الأبو راي مالي المجرين هذي عرية للأبو راي أيه المالي المضو للطي وحين كاللطي وريقة أي وريقة يسمدوا وريقة وريق. يسو ورعضي يديع أي يكدشن لكن مجدد لقو أبو راي أيه حيكو قياسانتي يحمل موضو منطع أولوها لاحظ ما ينتيقو ريسي حظيه وآخرها الجمعة ما ينتيقو دم بيسين مالي الى معلوم قدر خو ايا اون كانتا ليك لو مقونيه مع انه اسلو وحن مركو اوماي اي ري دوم اي دار الدنيا اي اونكو كو ابووران مركو شمايناي لي مالمود بو كو شمايي مع انه كريم ما تيكون وو كو شماين كراي هذا هو البرقصي وكسر منجر وووغير شيء نحمى الموضة وغير شيء إننا كبشر كأي واحد علينا الباراي حبك أو لقط حواله داد كوجرتين إنها سقطت لما استرتيت تجنان كقباتي وحول بسوكو عن هاي شيء تجنان تاسعنا الباراي وإلا حاجة وديس البرقصي هو أنت كري كوا في ستة أيام ما الميال اللي حجدها تمرحوكوا بوري ثم كذلب استواء بيك على العرش عرش الكوركيسة هو عظم المخلوق هذا أيقوك فهو بائن من خلقه كمدع دوميز وميزة وكفغيه ومع ذلك يعلم ما يليز في الأرض وحلب ووغيه وحوليه علم أونك إذلك اللقوق هذا يأوض وصدق الله في قوله لتعلموا أن الله على كل شيء قديم وأن الله قد هذا بكل شيء علما استواء الهكاسو يليق بجلاله وعظمته وعنما لا كاستوائنا أن كأننا مضحين نؤمن به عشي ذكر كيسعين كاستوائي يعني فمينينا لا نغير ولا نبدل ولا نعطل ولا نشبه ولا نمثل إيمانا فإيمان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام وطافعين الله بإحسان إلى يوم الدين من سلف هذه الأمة أخيارتي أمدانوه الرئيسي أيين قد كما قال الإمام مالك عليه الرضا والرحمة الاستواء مع والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بذأ ثم استوى إبواء كهذا على العرش ارشي كركيس سوكو اكاداي وما ذلك وارشي كركيس سوكو اكاداي بو يعلم ادوغ ياي ما يلي جوو في الأرض ملكه جليسه من مطار واموات وجوهر ومعادم ملكه جليسه وحغاله و اوغ وما يخرج واحبا منها من الأرض من نبات ومعادم وجوهر كسوبحانه و وما ينزل وحد دغانه من السماء كر من مطر والرياح وسايقه وعذاب وجلزال كركي ما وما يعرج وحكرة فيها في سما من ملائكه وأعمال وغير ذلك وهو معكم باذن لجرا بعلمه علمه سمعينك يا هي وقدرتي عليكم علمه وقانتي سو بكم باذن إذا اوغياي يا وقدرتي اوديش بودا عليكم وكوليهاي ومعينكوهاي هنا ما مالا لما شئات كنت ماتان الدنيا آخرا إرئيبا ديريا نرل بعلمه وقدرتي أيو معينكوهاي والله إبوين لما تعملون وحاة مينيسان بصير إبو جهدو لكو كليهيبا ملك السماوات إرغي الله عن طوز الله وإلى الله أي ترجع الأمور تريال إذا يفضلونك يريج أبوها قالي الليل حذن في النهار ما لن تبحق لنا يا ما لن كيب أبدا حذن كيب يرانا النهار ما لن تبحق لنا يا في الليل حذن كيب أبدا ما لن وهو أبا عليم ألا إذا السجور بما في القرب لاب يلجدها دوحة من نفاق وإخلاص وتوايد وكبر وحسد لاب أركد وح كجرا أقيع بالك بغير لا وح كجرا مركو أقعد وعدي على علينا كما وين إلى بالخبر وهو أبا الذي الله خلق أمي السماوات السموات عرال والارض برال في قدر سجتي أيام <مال> أبو ثم ما اللي قدرك تركت جده أيو كابوري ثم هدوه ما ترك ذلبو استوى إباه على على الأرضي فبقينا استوفه كميريها سير الدنيا أمة قومية يالغوت سايا ترك ذلنا استوى إبواه على الأرضي أرضي أركي سو كذي يعلم إبواه وجهي ما يلجو عجلة في الأرض للكالجيز يا وما يخرج وحبها منها لوك كبعها وما ينزل وعجلة من الصما يرفقهم ثم وما يعرض هو فيها فيها سمغدحت وهو اب معكم يجينكم يجين لجرا اينما ما لا ماشيت كنت مع تامبا والله يدوينه بما تعمل واحد حليسا يا قول يا فيس ماينيسن قصير يبو جيده له كل جي باو اوسنا ملك سموات يا اريال يا وحا كسو يا وحا دهايه ضمانت خلقا وأبرطه وملكا وأوّها وتصرفا وامملا وتدميرا وأجسما سوى البيس عاولة وإلى الله يبوينه لا إلى غيره أحد خل وركي طر أياترجع الأمور تريان إدلكم بحقي جبال نقا نقصوا دميسا لحسابتما رئتا خالفة لحسابها أمره ونهيا وتركا وفعلا أي كل حسابتما تفدين أبا المريا يلجئ بوحو قالي needed الليْلَ هذين كايُو في النهار مالين كد 1988 فيزيد النهار وب emphasizing وينقص الأ، وينقص الأك director وينقص الأنجى بقدر ما دخل في الآخ في الليلة فيزيد النهار حذين كب composition وال poll política بقدر ما دخل في الآخر, الآخر. يكي كاركما وهو nuovo عليم الاو قوم بده اذا ت شجوري بما في القرب لا بي الجدود وحا كسغن اي هو قوم بده نهي فغيره اولى وحا لا كسغن ان بنيه الله هذا الكبداو ام غله هدي هذا الذين في الماماي أحد كان لا سوت الماماي اي ايادها لخير هرمه لوسوت الماماي مياه لا حد لهم يوم لها هذا امن هذا المؤمنين هيدينا إيمانك درجاتك سيدة مايستيرك وحو رسولك عليه السلاة والسلام إيمانك كشاقي بدع وستون شعبة أو بدع وسبعون شعبة لو إي اللحظة أما لو إي تضباطا قيب بإيمانك أو كلبها فأعلاها قيبت أسرها قول لا إله إلا الله وأدنها قيبت أواسيس إما تطلد عن الطريق كلك آمنوا Haday Suradi Madani markasna Markasma Mu Midim Balanjirti Imankini Damaistritta Mishna Mu Minita Kula Sugnar Amawahan Muminai Munafi ia Nasar Ya Musik ia Gali Ardaru Inta Gori Gortai Allahama Humai. Kaba kufriga ia shirkiga ia humahu humey inti ni alarhumay say sukta Iman kina or the maistrit. قال تعالى يا يري حجري آمنوا أيها الناس نضو إذلك وحدهم عيسان إلا معبودك على صوت المامي إيه وخسوله خسولك سسوباني المحمد آؤ الصادري وأنفقوه بحية مما أدونك وعكاب بحية جعلكم وإبائن كيالي مستخلفين كل هذا المريض مالك وجه الاستخلاف آل الدبيس magalada oo joogna magay ay dhiigta leeyahay waxaana maaliye ama rajiyad waxa ay riddo waxa loogu xawaa ku noole marka xawaatu mawaateyn ku baareney laga soo bilaabo xawaa laga soo gaaro dalalkan saanu iska kulka inaga inta dhammaaninkala magaaladii waxa gacanta inay ku jiray aduna ee maala inaga إنك أنا إنتا نقدم بيسان نقدح ليسا كمك إنتا إنو أطوريالنا حج إن أدونك الجوغن أي قعنتا إنو حكو الجيران وحان آن بحينه وحان بحينه ودوينك إله رالي كليه هدين آن بحين ولله إميرا في صمواته والأرض إنتا أتباك في ذو أيها واحد قعنتا كويسي لقاله وليقا هي كووات بسي كوهما هذين مايان ودعا خير الله صيح أنتون ودعا فيورم ماياني وأكوتو ملاي إنتي إذا حدثنا أنه تقول جيران حرياء إذن الله وعلى آخره كثبتان مالكان ماليثبين سعانوا إيساقه اللي أدوينك وكارورنا قصباء ياموجو وعدافاء كوكالا وعدافاء تدكا قوة الغوشاق بقرد الغوشاق وحيسكوا أغياء الله أقلد الدقنائين إلي هذه هذه قصورهم وهذه قبورهم إنتان أغنقى مدقباً إليه يتفلطنوا سدح الحضالي كل قائلكم كنوا رواكن عداش اللي جاينا واق ما في إيه مالك إيه مجيئ ما جالس يروح مش المدافع إذا كف بأيام بيجوا جاية كيف شمال جمال ما جوجته كنا تراكم وحقو ماله أنت عندنا شيء واحد عن تي مركز هي شيء واحد عن ت هذا كذي شيء سدحنا هذا ليهذا واحد وقع ماليه واحد وجاينا له وافقوا بحية مما حولوا وح كبحية جعلكم وأي بقدين كدين كالي على مستغلفينك واللوج هذا فيه مالك وحدو رجدا المرتين انت إذا إنكم ريزي أي ارتن عرفتين عيزي مالك خليف بعضا أيضا إذا إنه وصي فيه غيركم انت إذا إن كذا مريزة أي إنك خلف نقولها مال ماش غيني عيزين دق دك دقاق عيزين بحية هدينا بحية محلها يا ربنا فالذينا الددك أمنوا حقرهم اليو منكم مرنك ايدي كميدا وأنفقوا وحيها استاس بحييي لكم مرحيليين أجي من أبالكم تبيرا ويني الجنة وما فيها جنة يوم أعبدون المامي جنة تلماني دونه إيقديه دواح قصيا بألصيني هما كان الله يسويا ري الان تدلوه تلماني ولله أجيد يسوه الباتمي وما لكم ما هذا ينكو لا تؤمنون إذا نور فميني بالله مع بوس الحقه والرسول استغسوا بنها ويدعوكم إذن يا رأيو ما ها إذنك يا رأيو لتؤمنوا إنات رميسان بالربكم فبق إنات رميسان أيو إذنك يا رأيو إيمان كان وهو رأيو. وقد أخذ خروئ بقبتل نثاقكم بل لكينا سوك إذن يرمعها ألصت بالربكم واتقالوا بلا تراه يوم الأحد والمساء نبأر كأدم لايدين كثارة بلن كاسدين كوسير يجي لا أسبون يجي بلن كي نبي لايدين صديق كتاب لايدين تجيء ولإند على جيل إنسان قد إيمان كيفهم أي لايدين حدادهم أي سند ما يستير لايدين وحيدنك هو عن شجر من كنتم مداده مو مينك هو هو معبود حقه الذي ينزل دجية على عبده أذن كسم محمد كركيز آيات بكتاجية بينات عذل لماذا آيات لسوداجي دنت اللجل يوامع ليخرجكم النبي إلين كبيحيو من ظلومات المقديات إلى النور إفتي إلى الحراس بدان نبي والله يدين صدره كتاب الله يدين صداجي واليوانة يدين و الله عقل علي كيف فيني ولا يدين دافع ولا يدين طلقاتي وإن الله بوين لكم يدين كلا راوفاً الله نحريس بذا أو يدين ترايح أو الرحيم يدين حريصنايو حد انفاقه وحد اللي لا يدين وما لكم معاه يدين قوة عن الله توفي قوم هنا إذا وحديم أو حوله إذا جركي نالججو يوكر بعيداً وقارين خيالنا الجيلان هو سديحالكنا ومالكم لكم كوا عن أن تنفقوا إن إيدام بالحين في سبيل الله إلى عدين في سكوريا للذل وعدين كان واحدا كوب الحينين محايزين كوا عن ولله إبراز كله من راس السموات والارض واليالك إيه يا ريالك لحال الله عليك إننا نحن نريس الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون وحضيدام بالحين سواء كأي دافع ما هن إنت الله يبين عقب تاو كل كان انت لا غال وريغي سكدي الرسول الله المراحل بين بي مران صلح الحديبيه ومركي يقدم ماك لا فوراي انتي كو ريسي تريدي حق انت ايريري باللوج جيراي دغالمي الى روميه رسول كر راهي نصي امال وهي هين ديبي تقيمي بدن خقي مركي الدنباء مكالا فوري الجزيرة العربية إسلانتي ملو البلوكو ليسي خقي وحدي بي كوهر كقيم بضا قال تعالى إلا وحيري لا يستوي الجمع منكم السبع المؤمنين تأذين كمديهين من ضدك أنفقه بحيين في يمال كورما من قبل الفتح إنا فتحنا لك فتح مبينا صلح الحديبية حديبية صلحك هذه كوهر تثي واحد ذي اي وقاتل دغالمي لميد ما واحد كو واحد ذي اي كدي وقتي ناس اولئك قوه صلح الحديبيه كهر ذي اي وايثن في مالبا اي عدم وين بدن درجة عن غغرادها وهي كدرجه بدن من الذين مؤمنين انفقوا ذي نفي نفيا مال من بعد انما كلفوا ريكا جدال او وقاتلوا دغالمي ولكن أحد لا يوجد أحد درجة كل جنة يقلأيان وكل المانتو كمي حريء دذالي يكوي دمك دذالي وعاد الله يبوه ويبوه ويبوه يبوه يبوهي الحسنة جنة والله يبوهين خبيرين أقوغال وحوية بما وحد تعملون سمين ايسان احدرين تي قاري قارتين روح الذي روحة يغرض الله الله ما هنا يقرضنا ما حسنا ونقصن ما الحلاله داد وَدَادَ أَبَاوُتِ الْمَمَينَ كُبِحِ عِزِّهِ نِيَّصَ مِنَ كُبِحِ عِزِّهِ كُلَّ قَدْ مَغَطِّي نِكَانِ إلَى أَمَاهِدَ فِي عَنْ أَمَاهِيهِ هَذِهِ قُوَّةُ يُغْرِضُ اللَّهُ الَّلَّا مَهِينَاءَ قَرْضَنَا مَا حَسَنَ وَنَكْسَنَ وَفَيُضَاعِفَهُ إِبْنَهُ الْأَبْلَابَ وَقُومَ لَهُ يَسَرَ وَلَفُونَا لَهُ أَجْنَبَ الْجُدِّ رسوله الرمية وأنفقوا بحية مما مالجعلكم يبويذ كيالي مستخلفينك ولوكذا المريي فيهم مالك فالذين أدتك آمنوا حق الرميون منكم ذلك مذا وأنفقوا بحية مالك وذي الله ودوين كيسا كبحية لهم وإليهم أجل أبالك كبير وهم ومالكما أيضا لا تؤمنون إلى نورهم من الله المعبوط حضاء والرسول يصرى يدعوكم الذين يرأوا ليطمنوا إن رميزا بربكم خبيج رميزا وقد أخذ أبنه رأو قبضي مثاقكم بل ان كنيتك إن ان إن كنت مادته مؤمنين هو حق مينا يؤمنون دل فأسرعوا إلى إيمان بالله ورسوله فكر نفس أنتين من قبضي هو عبد هذا الذي الأول منزل دجية على عبد أدونك سماه محمد أقولك آيات كدجية بينات العدد ليخرجكم إنه إذن كسارا من الظلمان مقديال جحلي إيا كفري إيا ضلال إلى النور إيمان إيا علم إيا يقين وإن الله يببكم إذنك سأسبهد إذن يلايو للرؤوف ألا تريد بدن رحيم إذن حريسا أيو وما لكم محايدين كواعا ألا تنفقوا إن إذا بحين في سبيل الله إلى دين في سكرية البيض إذا معقد بحين ولله إساقوا إبايسك بالإياه ميرادو سماوة إلا ريال دحلدو إيهو الأرض بل ريال دحلدو لا يستويجين معها منكم إساقوا اسموا من إنتا إذن كايرين كميدياي من ضدك أن فقط بحيال حور خودي من قبل الفتح حديليا صلح إذيكار أهو قاتل تقلمي قوة كذب دين تسولق لي تعلمى وعفى شيء قلائك قوة هراء أعلم وين بلن درجة جرادو من الذين كوي هيك درج بلينه أنفقوا وحبيه من بعد حديثيا كجدل أو قاتلوا تعلمى وكل لفظة قلها وعدل له يبويه أحسن جنه ولاه يبويه لما تعملوا واحد قوليا فيلس مين إذا خدير فَقَالَ بُوَيُوفَ أَجْزِيكُمْ عَلَيْهِ وَإِذْ كَانَ الْمَرِينَا يَمُوكُم إِذَا كَثِ الْذِي كَانَ يَمُوكُم نُغْرِبُ اللَّهَ بِمَا هِنَا يَقْرُبَنَا حَسَنًا وَنَكْسَنُ فَيُضَاعَفُهُ إِذَنْ لَبْلَدَ لَهُ إِسْغًا وَلَهُ نَالِ أَجْرُ لَبْلُدٍ كَرِيمٌ وَنَكْبَدَنَ أَوْ زَمَتُهُ مَا أبال قد ونقسن بولايحي قرما يَوْمَ مالي يؤجري ونقسن ليهي قرار أدرك الدونة المؤمنين انت رجع حقه رميسي يو المؤمنين انت هوين حَقَّ رميسي أيه أدرك الدونة يسعى السباو صعنا نورهم دي دي افتين كودي إيمان كودي افتين بين يديهم خرطوضوا صعنا ويكونوا بأيمانهم بنكم ديقوك آنا ملا أكبر لو ملاكك واركاك وكنوا عليهم بشركم فرحين إن ليدنك فرحنا يا مانتا حدادم من انتي دي خريه وينبا اليوم مانتا وعليدنك فرحنا يا ليدنك وسدوينا يا جنة باريا التجري دريري من تحتي عوض هذا النهار وبيار خالدينا يقوك ورايا فيها جنات جود هذا ذلك كاس أي الفوز الليفانا العظيم وين فَأَغْنَى المؤمنين, الْمُؤْمِنِينَ فِي سَرِيَاعٍ وَخَالَ لُغُسُوُ دَوَيْنَايَ مُنَافِقِينْتِي مَعَ لُوغُ تَلَغَلَي يَوْمَ مَالِ يَكُونُ سِيدَا لَدِي دُونَ يَوْمَ جُورَ لَكَ بَجَلَي يَوْمَ مَالِن إِيَكُونُ وَخَالَ لَدِي دُونَ يَقُولُ وَخَيَدِي دُونَ كُلْكَ الْمُنَافِقِينْتِي أَرْكَانُ الْمُؤْمِنِينْتِي سُودَوَيْشْ گِي يَشْتِينْكَ إِنَّ لَكَ مِيدِي گِي بِيخُودَ كَبَحَايَا dadare di wala kare mubgibay kujira kulka shiri ah hunso ruwana saadabra naqta bis aneftin qadama min noorikum nal kan wajigi nakaba ankis ka qadan jawaabta munaafiqiin lugu yir ar iimaanki adoonka kokad munaafiqiin naqata dadkan muuminiin ee noqde iimanki adoonka kale himaade aeftiin subaddele kulka ذي لو وها نو ييرا ارجعوا منافقين لابته وراكم غداشين كل كلمه وراكم دبرك اجد لكن وراءكم طلوت الماء ما ادونكي و وانجري تنتعكم الليلة لوقيل يا لابغذرين ارجعوا لابته وراكم غداشين فلتمسوا كجري نورا نفتت فمن جاي مولدان دي بو كانا ايرادكودو ايضا لقي حجابه ارقي اي اوباحا اي افتنكا انت ان اوال لقي اخلا بي فاضرب اوحا ليالا بينهم منافقين انت يا مؤمنين تبعوضا بسور الدربي لهو الدربي قاس وحولي اي كده ارصبه ماشي على اليدوغي برواقية او دقي غروع في دربي باب اولياء الباب باطنه دربي حلوش فيه واقوسه الرحمه جن ودانكم مؤمنين تحقت وظاهره دبركيش من في منافقين تحقوا نحقت العذاب النار هو ليسوا الخود كو دربي ودانكم واكوره منافقين تحقوا دانكاسنا جنو في عدنهم حقا كغير يا منافقين تلقي دربي لو ريباي اي اوغاده افتينكينا سوايا يقولون عليكم افتنك كذلك جريه واسوى هذا يسأل الله ابتاني تلمان سأل الله أنه انت اللي اسكحي جابي النار لغفر من ويادونهم كذلك كذباقا اي يالين علمنكم ما هان جرينو معكم واتان ذلك جرين المسلمان سانر ياليوام علمنكم معكم ما انك ان انا والمسلمين يولا ليه ناي قالوا الدربية حق الجنة وحل لك جدا بل اوانا لجر في ولكن اججت لكن اجج الدينني حي ولكنكم اذكى افتنتم بلاي انفسكم ارى شينا قال لي مذبخه ذات كركين نجا نجا جيدين خصنا قال لي جيدين اذكى اقرب فتنتم بلاي انفسكم هو حتى هذا نلجلت نبقى إنه بنته أصحاب طلماته دينة بعض بعضه قال لماذا صعوا اللغة أذن مرحس قال لماذا تقصنا إيسان إعلان سعنا الضياروها إيسان وتربستم حمادنا لسوك حق إلا ينشاء إلهات سكسان رسول كيهات سكسان قرآن كيهات سكسان آخر أسكسان وغرّتكم وحا إذن ختشو إذن كديسي الأماني يدي دلبان حتى جاء له قيمة أمر الله وإسلام كيكا القاسبي وغركم وعائد فريي بالله إله إذن ككذير الغرور شيطان باوحو لا جنة ولا النار ولا عزاب ولا بعث ولا جزاء ولا شيء ولا الله ولا الرسول وحجي الله كيان لذي اللقين شيدان إذنه حتى وفى اليوم ما أنت لا يأخذ لقادمها منكم أذنك فدية إسفراش ولا من الذين كوين لك قادمها كفروح قديدي مأواكم ساتودن تين هاي فينا النار هي النار أما ولاكم يدين قالة يلا إيدم دياره بقي باركين خو قادم إذا قلكين النار واعي يلا إيدم مامولا إذا وبس المسكير نال الله هذا من رب بس بعنا نار تصدقين قلكاو يوما مالي أي أجري ولا ترى أدوا جديد أنت يا كل ممن أتقو عونك تسأل صلاة قل صعنايا نورهم لفتيك كبعي وجهك بين يديهم خرطوا الصعنايا وبإيمانهم لقوا ذميبه هنأيا لقى الله محلولايا بشركم فرح جلنتينا اليوم مانت ما الذي فرح جليه إن آتكم باريا كل اللي يكدوا تجري من تأتيها أست هذا الآن هاروا وبيال ملبي عني به فيها وانكواريسين نردك عيسين ملا ذلك كاسا البوز اللي بانا يوما ما مالين اكو اساس ليه لي يقول المنافقون اركقال الذي ردعها يو المنافقات اركقال الذي اوان دونا دونان الذين اخيارت امنوا حق الرميسي وحيو دونا انظرونا نصود الموضة نختبس عن من نوركم افتين كنا حقق قادن حقق نصود الموضى. إلى وعالي رجع وراءكم قذالون لغة فلتمسوك جريء نور نفتي فضربوا وحلا صميا بينهم منافقين تومذن أحوذي بصور جدارا لوسمايا له جدار كويلوي باب الباب باطنه جريزة فيه في الباطن لن مؤمنين تحكت جريعة علاجا الرحمة الجناوة وذاهيره لا بركيزه من قبله حكنا بركى المنافقين تحكت العذاب و. منادونهم حقيقية غيريان ببارك على فقلاتيسة ألم نكن مواننا عن جرين معكم إذنكم مؤمنين تامعيننا قالوا سوابت الله إير مؤمنينتي وحيدا ذاهم بالاء وأن لا جري جلتين ولكنكم إذنكم فتنتم بلائيين أنفسكم نفتين كل قاد قال لما القرصتين همنا على شقر رابتين وناغنموجيسين الذنفتين بلائيين وتربستم المسلنك إسلامك يا مسلمين تأذن مصيبة لك فرته أو ورطكم حق الشكسة أو وغردكم أيدين كديسة الأمن يجيل بين يعني إسلامك بابو كلمة صنقتهم كفر ين موجزين حتى أمر الله إلى أمر إبكايمه وغردكم أيدين كديسة اللهم إيبوين خلم جنسيا دوشيسة رياض الله يدين دافع الغرور الشيطان فاليوم يوما ما أنت اللي يخط اللي يا يا لا يُخذوا القادمة منكم الذين كمنافقين تافهديا يسبرشين الليل لا الذين كقادمة ولا من الذين كقولوا لقد قادمة ففروا قالوا بالحق الجديد ساتبنتين ذيك منافقين تا هي قالوا الحق الجدد ما واقوم منكين النار وهي يدا مولكم إذا جعلوا وبس المصير أنت من الله هذا هي لأقو باسي بلا بل, بل مدين حديث تجري سورة وامن جاني فهو تذكي المسلمين تعالى مكا كدد قضي أي سودويسية دقار الله كل مان كل مان أدوية ده. أي كسوقها بشآخرات كدد تذكي المؤمنين تعالى اعوية مال خسوعي جيلي إلاتيو جيلي سلاة الليل كوضي ألا تغمدا وضي مدينة دي تقال ببكين لغدافة لسودة وضي كريا يباريا ناغالة هلاي باشاء الله بالله خسئة اللقابية حنان تانتمي موعدا عظيمة فيلا دوميس الأبيار قال تعالى, تعالى إلى أوعي لألم يعني مووسا دوان إلا الذين دتجه آمنوا حجرهم أي أن تخصع إن يخوته تبع القلوبهم الأبيار كذا يدق في الله إلى هاي حسديس يا وما قرآنك نزلتك عليه ومن الحق قرآنه حيث قال بعد إذاني خرافة فلرد عليه الدوفكب بخليه خصي إلى جو وما حي وحنا قَوْلَ أَنْ أي أَيُّ الْمُؤْمِنِينَ تَاهًا كَالَّذِينَ دَدُّوا كَلَّ قُوتُلَ كِتَابَ الَّذِينَ يَهُودِيَّ النَّصَر مِنْ قَبْلُ هَذَا كُرْ أُفَطَالَ أُدْرَادَي عَلَيْهِمْ كُرْكُودَ أَلَمْ مَدُّ وَقْتِي أَي فَقَسَتْ أَنْغَجْتِي قُلُوبُهُمْ لَا بِيَالْكُودَ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ كَمِثْلِ يَهُودِيَّ النَّصَر فَشُكُونَ أَيْدِينْ تِكَبْعَانْ يعلم اوجاد هذا المؤمنين تي تي ان الله اي بوينه يحيي الارض ممكن له يكون لها بالمطاريخ وبقورما بعد موتها هدي عباره ديمه تكدال كما يحيي الغروب الموعظه قلب جنا موعده اورضهم بالميديا قد بينا عذيني لكم دينك الآيات ويدين عذيني يا خوش لعلكم مدن انتنا ان تعقلوا وعدي يوانا بقيارتان إن المصدقين حقى هي آي هيان بحيım Іهو المصدقة قبلاه آي هيان بحيي وأقرضوا اللحيا أن لا يبويهم قرضا حسنا أنهو ناجسنه لو جله اتعالى أيا وحو بحيه حوالو نفتزا طي으면因ى بحيه مستحق نواسيا اللح و الله الله لهم إياكا ولهم إليين أجه الأباء كريم كريموا بدل والذين أخيارتا آمنوهم أيين من الله أبوين والرسوله رسول شدر إلي الكودهم أيين أولئكا كوا هم إياكا أي عصير ديبون كوا النبي عشاكو إياكا والشهداء كوا مخاطفوا رأي عند ربهم رب يقول أكتلكم مخاطفوا رأيو عمر كاين نبيياشي اومدا اسكو هيري ماد اخيارته وحنا ويدينا ايغاو وهم وعيليه اجنهم ما بالقدكودا ايوا نورهم كفسين كفروا حق جديد وكذبوا باني اياتنا ايات كندا بيني جديدي اولائك ألم يعني مووساً أدوان للذين أخيارت أما ما أي أن تغصع الدبع إدبعث قلوبهم الله بيأخذ لذكر الله إله وإنه واحد كحسد إنا إلا ابتعد أدبعث إذا وما قرآنك نزلت من الحق الرمتع أو لا يكون أي نهان كالذين وحي وطول كتاب تورادي الإنجيل من قبلها تكار من اليهود والنصارى أوفطارة وكل راضي عليهم كركولة ألمدوا وقت جي و كل راضي فقصدوا حس انقتلتي قلوبهم لا يلقونه و انقتلتي و كثير انبذا ومنهم يلا كميدا فاسقون الدين كبع علموا قالا أن الله يبوينه إنه يحيي نواليه على الأرض كلها بعد موتها أي أضارب ذي ما تلك كذلك وبالنظر كنوا ليه فكذلك يحيي القلوب لابت الى وحوك ونولايا بالموعدة ما لانتال عشر دقيسته يوم ما لانتال دقيسته هذا فإسقار ما يفرق يقود عشر ما لانتقادته أحد النول باطاي وحقرانه ببعثا هكي حتى اذا عشر ما لانتا دوكا باغضه قلبي داكا وكا قوانتك سيدا صوكاله سيدا لولكا قروب وغبهانيه ايه قلوبته وادي يوانيه ورئيه بغبهانيه يحيي الأرض بعد موتها فسو قالوا أنوا لي هذا وحرون بينا إن أنوا لكم إذنك مؤمنين هل هي, هي في قرآن كإذن حديني وحن سيدينك حديني لعلكم دنانتين تعقلون من أدوارك أبيهم كستين وفتتبعونه الرعبين لتكملوا وتسعدوا ملك أتكمل لغمتي وأدوني آخر أدلبد بكل بانتي كورك الله رئيسا لعلكم تعقلون إلى أوركيس جاراتان، فتؤمن به رميزان، وتتبعون الرعدان لتكمروا مركز كامل بدن غنيزان، وتسعدون في الحياةين. أدون هي آخر الظدر، وكم ليس نيزان؟ إن المصدق خجوع ودودلئي بكوب بحية، والمضدّد كبراء وعوضا بكوب بحية ودلالاب. وأغرض هي؟ الله يبين هي قرضنا ما حسن ونجزن للضعف عجاف الجودك يأدي. ولو لبلا بايا، وهاك ريال، فتوبوا كلو ريال. هي كتب لهم باللوعة بجايا، تومبا لهم وحيليه، لهم يجا الله لاب لبلا بايا، ولهم وحيليه. أجمل أبلج. خيرهم وناقصن. والذين أخيار تامن حضرهم يج. تامنهم يج. بالله يبوين. ورسولهم يج. ولا يك هم يجا كوا انبريشة كل شيء وشهدة كوا مراق فريدونا عند الربين ربكي اكتبه كوا مراق فريدونا لهم وعيليين اجنيهم ابلغتكوذا ونورهم افتينكوذا والذين وح كفروا حق الدين وكذبوا ببينيين لآياتنا أنك إبهاءاتك أنك أولاك كوا أصحاب الجحيم نار أصحاب تلو اعلموا أن ما الحياة الدنيا. كل قلبك انك هي غفلة هي حماه وكلا سوا أدويه لا عيل كلي ما حضره لا يا مرك واحد لعب العيل مثال يغفل ولا أدويه لكو جلتي بعت غنبا لهم مثالين حروسا عيار سياقينين عيار تعيش سميناياه في دوام ودالي أوني يقاضو نتيجة كلامه خسروا مرك كل عليه قريو كسر نقاياه سرق وهل يورابياله يسوى قا جيسن أو عنو قردهم سضربه يسقون داله رف البحنونا يس فريق جل الله عين إذا عياره ذاته نتيجة لهوي باشا ما شأنه ذرب باشا شيء وعقوله حتى جان حسمها ومن الدنيا من الآخرة هذا واحد ما كاتكته وعشقه عزيني باشا في مكان خسارة كفايدي بالبرير يعتقد قارجر بلادنا بخصوصه انتاسو انا لماذا ادري اللي الجوغة انت واسبو غصنت شين بيخاجاتك صبحت لها بحيطين وابدعين لا رأى ادريك ان اخبروا حقا اجيسا دروا وابدوا قلقا وحيالا انه كلا افر برمو وغدسيدي فيلن وكال كدبنى بابا الدنيا سولتها انه عاصو قال تعالى الى وحو ينعلموا واحدكم بابا دين عديه انه كبعين اعلموا وحده كاتان انما واحدك لبماها الحياة ورجاء الدنيا هو سي لعب ده العفورات واللهو باشال ويالو ويال باش باشال ملا وزينة حقا أصوميرتي أما شان ليستيو وتفاخر بينكم دعدينا أتسوق فانتا وتكاثر باتشو في الأموال حاليه اللي باتسدو والأولاد إلميه اللي باتسدو وحيل المتاي كمثالي غايتين خوبدأي أعجباي أبقلياي الكفار بيرينا نباته السوال الكو أباريهي فأغلق كل عاد كل كيا ورابي وذي كاسوبحاي دولكا أما بشر كو ابوراي أما إله كو ابوراي الله يا و غروح يا فينان في شد عبد الله كبعدي ما ادعي ثم كجلال يجي و فتراه و حي صبحه و عاد عدادي وهم ثم عدو عدادي كجدال. حطاما كي يقري ما بوله ماتيت يا دنيا حلوك وفي اخيره كل هذا وها عذاب عذاب شديد الدرن يا لعذابك لمن عصى الله ورسوله توحي علي الرسول ديدي عذاب دي درنا حق وجره ومغفرة ذنبي دينا واجرك من الله إلى حد لا شك بدايو هي والرضوان إلى حالي المضي هي مجرته لمن اطاع الله ورسوله علي رسولك وركوده يالا محمد اسو جيرتك كسو نقو دنيا دي ومالحياه نور الدنيا هو سايس ما الا متاع الغرور يا نسي وكالو اما بوختي ليل با لو غرور وحا لا يراها شرقو هذا ديفه هو دي اللي دي. دي. دي. اسكو ختلها يا حدنا انت هديص لو غدرو غرور كل متاع الغرور وحان سايده لكن لو غو دغايو اختيار مسوي انت اللي ديقو ساعه يا راديال يا باقوليال انا ابغى ناكل في سلهتو صندوق اكنه وحلوشه ورخده يا يرو انت اول 158 ثلاثه استلا باكوتر هل ملي انتي وحكوا لي من حكوا لي بالضبط يا ساكين يا النعنع حضته بك مركه كان وفايس بعاتوا باشين كوري نسيمك هذا اذا انا هو صبحوا وحن مشي يا لوغو واصل بعد ورقتي استلابا كنت النصيب كايدرك بعد كوكا لكب كوكا رغب بسال لغي درغي علاش تينا هو انا قصدك ماشي بكم قورني مره ميد نعن عاقاده ما فيه مثل قوية في النار متاع الغروب علاش كان بنان كتعلم متاع الغروب الليل قال اسكو خداني اما ديك ادوال وراه مركو دمهيو ان لا دينا ربو انت قد لوق قدو نوضوا مكينا ما حوالي هذه ما دوم ما رجع، إش خلاك وصباحتي، منجوسين جارنا بيرتي أو طال، نبتشا لو جلروا، أرواكو جراوا، أستلقي، كل خاتم تجيب كم ماشل عندي جاي، يا متع الغرور ليه، لغة العربية نباديه وحلاجها لي، إن الغرور كلمة الغرور كذول، ندور خناوان كوي ما ذكروي ما دهوان كذوي ما نموج، إن المقال كسر كان ما هان، هدو كصباح محسوسنا. غورو لا ييرو كل خا غابدا ريجيل تستور كوكو علي او ماركاي غورغي تيمير حمرتاد يا امها عضن المتاع ايتري مردا بيدور كا دوو ماركاي ماركاي قبل قبا درغاري او قاتا ماركاي او قاتا نا متاع لا ييرا اسيغي لو غورو كيوا كل كا ديو ما خاين متاع الغرور مردا سديكا ماركو ناقت خلص خو دقتوي ما خوتاي اذا متاع الغرور اديو دن ماركاي لا اوروري إلهي ابو ري و وما الحياة الدنيا الدنيا يتكون ما ماها إلا متاع الغرور ألا بلسو غلد أمان وعكا خطيئ الدنيا ثقنا قطيئ محايا لان جنادنا تلمان فأرى قروح هذا سابقه ترتم إلى مغفرة تنبداف سببتيس من ربكم إياه وجنة جنة ترتم عرضها بل عيدة كعرض الصماء والأرض روك أي عركة والله يسكر بك أولاه بهاي وعدد للضربة للذين دادك أمنوا حقا رميه الله أبوين ورسوله رميه ذلك كاسا فضل الله الهداغ يساء يؤتيه ومعصيه من ضفك أو يشاء دونه والله أبوين بالفضل يقال الله صاحب العظيم لكن مدان دونتا هنا يسكو اللي قويني يعلم وغاد ان ما وحك العيات الحيات الاولديه وسيس اللعيب دين ارهور دين ايت يا بالخيارات امبال خيارد فشل خيارد دين ايت يا غاده فزينة قروح لهاي فزينه قرح وتفاخر فبينكم بعين يسفندا ان وحك لهاي وتكاثر بضش في الموالح ولا القلود يا و اولاد المهله بصلوا كما ثلي غيث وفي لميتع عجبا ويا غليي الكفار بغيذا النبات وحي شيء ثم يهيج أنكغي وفتراه أركتي مصفرا أسقه بعد ثم يكون حضاما بربر نغضي وفي الآخرة قديدا وعقصقا هذاب عذاب شديد درا لمن عصى الله هو رسوله من الله ليس قدفه ورضى نفعل النمو لمن عطاء الله ورسوله رسوله هما الحياة الدنيا الدنيا ذا لقلنا اليهماها إلا متاع الغر كذا قلب كذوحنا نهين يسابقوا ترتمة إلى مغفرة تنبداف من ربكم حقيقة من وجنة ترتمة عرضها بل عيدا كعرض السماء والأرض والمديهين وعدت لتربى للذين تذلوا دياريين آمنوا همين لله والرسله ذلك كاسا فضل الله إلى هكالذي يؤتيه وحوصيا من تدكو والله يبوين الفضل ألا قلد المالك العظيم ما أصابكم لعض من مصيبة بلو في الأرض للك ولا في أنفسكم نفتينا إلا هذا يكون لعض في كتاب بيكو تألي من قبل أن نبراها إن تنا المصيبة أبوري أما النفط أبوري أي قرنيدو الجانقوني إن ذلك أرنك على الله أبو وين كرك يصير المدك فضل لكي لا تأسوا إن أيضا تيران يون على ما أوحي أيضا تيران يون فاتكم إذن لا ولا تفرحوا ايدن فرح حقوقي بما وهو اتاكم ابيسي والله اي لا يحب مجعل كل مختال من سججين بدن كل غيزه وكبر درتي مرق سونايو خرغو دونايا وسججين ايا فخور فان بدن وروح هيص تتوفانا الذين كوي فني بج علي يبخلوا يقيني واحد حيانا وغولوا يامروا حتى نبدا في كنفر فراي الناس تدك بالبخل انه حل بالانبياء كيف رايا ومر روحه يتولى يا اين الرما يزرع كيه فلا اين الله يدوين هو الدال غنيو الله حضنا الحميد والمهليو لقد وحارونا اصلنا الى نودر لي رسلنا خصوصا الذين نودر لي معجزين على العقد ايان لا درني قف كان شن نبدو وانزل لوح عند معهم رسوسا لدى الجنة الكتاب كتبه بمبان لدى الجنة يو الميزان عادل نمو ليقوم الناس تتكأين وطوصه بالقصد عدالة كتوصه وسنقفنا قف ظلم بان رسوسنا او ديرني حقانا او دى الجنة قف في مركاء قال الله اسلسو تاقنا. حد بر باوطاله وانزلنا وعند جنة الحديد بر فيه حديد كوحاكو سوقا بر تقود هذا بأس بلا شديد درا هي ومنافعه لقال قال للناس أغسلا وليعلم الله إبعين الموجي من روح ينصره إبعو قرقارايا والرسوله وقرقارايا رسوشي سبيل الغي يسبو الله كما قل إن الله إبعوين قوي اللحق بذنه عزيز الدوم ديسة كأذب ما أصاب مرد عظم من مصيبة بلا في الأرضكم ما عظم ولا في أنفسكم نففيه الكينا إلا آدي كل عظم في كتابي تحول محفوظكو ديه بيكوتي اللي من قال لي أن أبراها انتا ننفذ نذاسمي ويقو الشيسني ويقو راي أما النفطة يقول لعيس انتا ننبوري من ذلك أرنك على الله إبا وينكوركي يصير المدكو فضو لكي لا تأسو وعلى يدينكو شيقايا إن على ما وحي ايدان فاتكم بذنكتقي سالي دين مقورين ولا تفرحوا إن ايدانكو كبري بما وحي حتى كم يبويز يه ويديم قرناء كله يحب لا يحب أفربوسانج عليه أفكار بعضه حول كل مختلف ميديش جبيو كبير بدن إلى أقوف مايو كلا فخور المتقفان كبدن أوحوما الدير ياي غفانا كسد الذين كوا يبخلونا إلى كلف هذا قطوع إنوتي بكل ولا كبح الملكة كأفراد حدناكوا فرايا الناس ضدك انتسيك لبالبخلق الدعنموا أفرتائب مروا ومن رعاية ولا جاستا عن الإيمان كجاستا فإن الله يبوينا هو يبو الغنيه اللحظنا العميد لماهديو لقد وحده أرسلنا إنا ندرنا فرصولنا رسوشا نذبان بالبينا معجزوين عد عدلات درني وأنزلنا دجيني معهم رسوشا لجريد الكتابة ندجيني هي والميزان عادل لمو ليقوم الناس فكئن يتوساوا بالقسط عادل لما كنتوا فانزلنا دجني الحديد وبر فيه واجشرا باش شديد مدرا يوما نافع دقل قال الناس دبت وغسغن الله البين موجي من روح ينصره اي بوغغارايا ورسلهو غغارايا بالغيبي سب ومخن ان الله اي بوين قوي الله حق بدانو عزيز ادوم دي سكادو تصوشي مرك قدني ما الله شاك إلا بدا رسول شواء النبي الله نوح ياي شيخ الأنبياء والمرسلين إبراهيمنا إمام الأنبياء والمرسلين ياسي قال الله شاكي قال تعالى إلا وحو يدو ولا قد وحارونا أرسلنا هنا ندرني نوعا نبي النوح أبل الثاني وإبراهيم ما ندرني وحل بدا هذا أغار وجعلنا أحد يلي في ذريتهما نوحي إبراهيم فرعوض ان هو والنبي ابراهيم والنبي انتو إبراهيم إلى إبراهيم دا ايزي والنبي الله شي ي يجري تيهو تيه شو ايو الى ابراهيم اللي غا سوغاروا ومن ذريته ابراهيم اللي غا سوغار محمدنا ومن ذريته ابراهيم وجعلناه اهي لك في ذريته فرعود غديشه ان هوته ما غير مما والكتاب كتب اللي دجي ilmu ho da وعا وكثير ومنهم وعاكمدة مبتدين قارهنوني وكثيرهم انببا ومنهم كمدة فاسقون وفلاغوا ثم كقذالا قفين الرعسيني على إبراهيم نبي إبراهيم كركس وحان رعسيني وقدم بيهي برسولنا خصوص إبراهيم فرح إساء باقدم يا كمدها وقفينه وحن رعسيني بعيسى حسان رعسيني وقدم بيهيي ابن مريم مريم ويل واتيناه إذاوح النصين النجيل كتابنجيل هذا النسيين وجنا وح يالي في ق بال الذي نتكون الله ب الكوض اتدعه سرعي شافة قلبي جياء هي ورحمة عرف وك الممسين تضلك قالوم وحبانية سوفيمانا ابي تدوه الله مدر غس قبلب ال الله غرج أدي ماك تبناها فحبان ما أنواجب عليهم كركوضا إلا ابتغاء رضوان الله إلى أحجال لمدينة جريان كلية الواجبية خدنا هذا يسمعين مركي مر لبا فما رعوها مايا إلى علم حق الرعايتها إلى علمت هذا وكل وقل كابتداعين والواجتها وحن الله أدرين ما يكون فلايين إنجيل باب أوتي لي خدنا هذا مركي ورونها أصمعين دوران لبقى فالواجتها ابتداعا وحن الله أدرين نجي النسقين ان سافرين اي بالله ولا وائسا الى الذين انتن والوه حيسه امرعوها ما ير الى حق رؤيتها الى انتى حقه فاتينا سين الذين ذكر امنوا حق رمهي او منهم كمدا اجرهم بلغت قودي سين لكن يجا هو كثير ان بذن ومنهم الى كمدا فاسقون كو دينته كبحيوا يا ايها الذين ذكر امنوا حق رمايانه ياجيب على راض لا يا يتقول له مركور إلى عينه برتقابقة ابتداء هي قارجة حيسك داي مركل بدو آمنه وعذر رميا برسوله إسحى كما كمنورة محمد برجواه أو وقت لا أويلا آمن رميا برسوله هذا رسول محمد الرميا حد عصبة يؤتكم إِذَا سينايا كفلين اللبقى ومن رحمته إلى أن عريسي سكمد أيه يضوئذن سينايا ويجعل لكم إلى وحيدين يلايا نورا افتناد تمسون به نورك سعوتا ويغفر لكم جفئ يدن بوحد الذي يضوئذن دافايا والله يضغفور الله دافا للتائب انت الله طوبتك انت هذا أهل الكتاب يهوذي النصر ألا يقدر إن ينأوذي الدون على شيء وعكرك من فضل الله إلا قلت دي كميدة وأن الفضل قلت إذيكا بيد الله جعان إبا كجرت يؤتيه إباو روسيا من قفكأ يشاء دونه والله إباوين ذو الفضل كلد له مالك العظيم ولا قد وحى دبا ارسلنا انو ديرني نوحا وابراهيم وجعلنا وحن يالي في ريتهما فرعود غديسه الكتاب انو يلى ان نذوا يلى وحي نبي في ديرى والكتاب ان فمنهم محاكم لمؤتتين قر هنوني وكثير ومنهم فاسقون كبد ثم كجد افينا وحن على إبراهيم نبي إبراهيم كرك ثم قفينا على آثارهم ثم قفينا وان رأسينا على آثارهم نبي ياشهور النوح يا إبراهيم خاتكوز كركي قفينا وان رأسينا على آثارهم إبراهيم يا نوح خاتكوز راتك وعن وان رأسينا أو وتد هذه لقدر توعيك يا نبوبي برسولنا خصوصا نديكاله على كميرة وقفينا وعن رعا سيناي بإيسابة رعا سيناي ابن مريم مريمويل كذا وآتيناه وعن سيناي عيسى الانجيل كتابه الانجيل وجعلناه رحا ياللي في قروب الذين كو الله بيالكو ذاكو ذاكو ذاكو اتبعوه كوه عيسى شافة قلبي جلاعيه ورحمة عريص بانه ياللي ورحبانية عبد الله بن عباس رضي الله عنه سببه شغي والحوجيري بقرردي نبي عيسى كدم بايه اي دينتي بدلي كل كي بقرردي دينتي بدلي اي قوانين حل تدكي اسمائيا تدكي انتسيب بغني بقررده الرحي يمن يرافل في عنا لفاوض الاعرايان والدين الله كل كي دينتي نبي عيسى اي ساعه اي دور لك علي دور كي باي قرد انت تدكي اي اي ايها واحي مغلين تدا خيارة او بقردان جائرين تدا كعاري او الدور كقلي كل اسا الدور قلقي هذا يحق لغا ديكتلي كلك وراء بانية تنسو في النمو. ابتدعوها ويقار جهدين ما كتبناها ما انوا جبنين. عليهم كلكوضا ان لا ابتغارضوا